الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة الحادية والسسون معرفة الأوقات وضبطها حتى الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة واحصائها قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة وخص الحج بالذكر لكثره ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامه وكذلك مواقيت العث مواقيت للعدد والديون والإجارات وغيرها وقال تعالى لما ذكر العدة وأحصل عدة وقوله في الصيام فعدة من أيام أخر وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصا لما لبث لبثوا امدا وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة في في الدين او في الدنيا كان مما حتى وأرشد إليه القرآن ويقارب هذا قوله تعالى أوت الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات وقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد هذه القاعدة الحادية والستون من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بآية القرآن للامام العلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ورحمه وأسكنه جنات النعيم هذه القاعدة يبين فيها رحمه الله تعالى أن من جملة إرشادات القرآن التوجيه إلى العناية بالوقت وضبطه لأن الوقت يترتب على ضبطه أحكام عامة وأحكام خاصة ولا يمكن الإتيان لتلك الأحكام العامة كذلك الأحكام الخاصة إلا إذا ضبط الوقت إلا إذا ضبط الوقت ولهذا جاء في القرآن التوجيه إلى مراعاة الوقت وضبطه سواء في الأحكام العامة مثل الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مثل الصيام أيام معدودات هذا وقت حدده الله عز وجل للصيام مثل الحج لو وقت محدد فهذا الوقت وقت الصيام وقت الصلاة وقت الحج يترتب عليه عبادات هي من أركان الإسلام العظيمة إذا لم يضبط الوقت ضيعت العبادة ضيعت العبادة لأن لأن هذه العبادات جاءت مؤقتة بأوقات إن لم تضبط أوقاتها ضاعت على الناس عبادتهم وأيضا قل مثل هذا في الأحكام الخاصة جاء الإسلام جاء القرآن بالتوديه إلى ضبط الوقت من الأحكام الخاصة مثلا عدة المطلقة او عده المتوفى عنها زوجها عده المتوفى عنها زوجها وقد قد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في موضع سابق اشار فيه رحمه الله الى ان القران فيه توجيه الى مراعاه المنجبره أو المنكسره قلوبهم أو جبر المنكسره قلوبهم وذكر أنفل على ذلك من جملتها عدة المتوفى عنها زوجها وذكر أنها سنة كاملة ورحمه الله يثير هنا إلى شيء معين وهو تقرير القاعدة تقرير القاعدة هو أن الله عز وجل لما جعل عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة هو من باب جبر قلبها المنكسر جبر قلبها المنكسر ثم إن الحكم الذي في هذه الآية نثق وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة عدتها أربعة أشهر وعشرة فالشاهد أن هذه الأوقات عدة المتوفى عنها زوجها عدة المطلقة ونحو ذلك لا بد فيه من ضبط الوقت لا بد من ضبط الوقت أيضا المعاملات مثل الإيجار التي تكون بين الناس إذا أجره شهرا أجره سنة سنتين لا بد من ضبط الوقت ولهذا جاء في القرآن الإشارة إلى مراعاة الوقت وضبطه لأنه تنبني عليه أحكام عامة وخاصة تنبني عليه أحكام عامة وخاصة وأشار رحمة الله عليه إلى جملة من دلائل القرآن وسواهده وتوجيهه إلى ضبط الوقت ورعايته نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون الصبر أكبر عون على كل الأمور والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر وهذه القاعدة عظيمة النفع قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها وبالصبر تخف عليه الكريهات ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما تجبه من العقوبات المتنوعة وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور هان عليه الصبر على جميع ذلك وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم احاطتهم التامة بها وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحظ به صبرا فعدم احاطته به صبرا يمتنع معه الصبر ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال صبره وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكليبهم به لعدم احاطتهم بما هو عليه وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوا الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوه حق معرفته وقال في حق المعاندين الذين فان لهم علمه وخبروا صصة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانه على أمورهم بملازمة الصبر وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرزائل والله أعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة تتعلق بالصبر ومكانته العظيمة من دين الله عز وجل، وحاجة العبد الماسة إليه، وأن العبد لا يتهيا له القيام القيام بالطاعة والانكفاف عن المعصية إلا إذا كان متحليا بالصبر، فالصبر مكانته في الدين عظيمة ومنزلته عليا. والعبد لا يزال موفقا مسددا ما كان متحليا بالصبر متجملا به والصبر يحتاجه العبد في أمور ثلاثة ولهذا قال أهل العلم الصبر أنواعه ثلاثة يحتاج إليه في الطاعة ويحتاج إليه في المعاصي ويحتاج إليه في الأقدار المؤلمة فهذه الأمور الثلاثة كلها تحتاج إلى صبر فالطاعة تحتاج إلى صبر بأن يصبر نفسه على فعل الطاعة والمحافظة عليها وعدم التفريط فيها والمعاصي تحتاج إلى صبر بأن يصبر العبد نفسه عن فعلها وذلك بأن يحبس نفسه وأن يمنعها من فعل المعاطي ومقارفتها والأقدار المؤلمة التي تصيب العبد من فوات محبوب أو حصول مرهوب أو مؤلم أو نحو ذلك هذا يحتاج ايضا من العبد الصبر ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أي على أقدار الله فالعبد يحتاج إلى الصبر في هذه المقامات الثلاث أو هذه الأمور الثلاث الطاعات والمعاصي الطاعات يصبر على فعلها والمعاصي يصبر على تركها والبعد عنها وأقدار الله المؤلمة يصبر عليها فيحتاج الصبر إلى هذه الأمور الثلاثة، لكن كيف يحقق العبد الصبر؟ يقول الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة العظيمة: الصبر أكبر عون على كل الأمور. الصبر أكبر عون على كل الأمور. والإحاطة بالسيء علما وخبرة هو الذي يعين على الصبر. فإذا قال قائل ما الذي يعينني على الصبر؟ ما الذي يعينني على الصبر؟ سواء الصبر على الطاعة أو الصبر على عن المعصية أو الصبر على أقدار الله المؤلمة ما الذي يعينني على ذلك تأتي هذه القاعدة مجيبة على هذا السؤال فيقول رحمه الله تعالى في بيان ذلك يقول هذا الصبر هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه ومعرفة الشيء المصبور عليه فهذه قاعدة مهمة في باب الصبر حتى يتأتى للعبد الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة بد أن يلم أو يكون على علم بهذا المصبور عليه إن كانت طاعة صبرت عليها ما هي فضائل هذه الطاعة تحتاج أن تعرف فضائل هذه الطاعة لتصبر عليها فمعرفة الفضائل هو الذي يعين على المحافظة على الأمر والعناية بالعبادة جرت عادة بعض أهل العلم في بعض المصنفات في الفنون أن يكتب في مقدمة الكتاب فائدة العلم وفضله لأن الفوائد والفضائل إذا عرفت صبر الإنسان على طلب ذلك العلم وتحصيله أيضا إذا عرف الإنسان فضائل الصلاة ومكانتها من الدين عانوا ذلك على الصبر على هذه الصلاة فضائل الصيام فضائل الحج فمعرفة الفضائل أكبر عون للعبد على الصبر عليها على الطاعات أيضا فيما يتعلق بالمعاصي. أن يعرف الإنسان عواقبها وأضرارها وعقوباتها وأخطارها على العاصي في دنياه واخراه فمعرفة ذلك يعين العبد يعين العبد على الصبر عنها والبعد عن فعلها. أيضا الأمور المقدرة المؤلمة المصائب التي تصيب العبد علم العبد. بأنها إنما وقعت بإذن الله وأنه إن صبر عليها أثابه الله كان في هذا العلم عونا له على الصبر على أقدار الله فإذا هذه قاعدة مفيدة فيما يتعلق بالصبر وأن تحلي العبد بالصبر يحتاج منه إلى معرفة بالمصبور عليه ولهذا أرشد القرآن الكريم في مواضع عديدة إلى هذا الجانب معرفة الفضائل فيما يتعلق بالعبادات معرفة العقوبات فيما يتعلق بالمعاصي أيضا ما يتعلق بأقدار الله المؤلمة معرفة الفضائل المترتبه على الصبر عليها هذا كله مما يعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى على التحلي بالصبر وذكر رحمه الله تعالى جملة من الشواهد والدلائل على ذلك قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والستون يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة وقد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم ذكر البرهان الذي من اتى به فهو المستحق للجنة فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به الايات وقال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنفسهم في هذه الأمور وهذا من أكبر مواضع الفتن ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة نفيسه ومفيدة جدا بين فيها رحمه الله تعالى أن القرآن يرشد إلى أن حال الإنسان إنما يعرف حسنها بالإيمان والعمل الصالح فكلما كان العبد أعظم عناية بالإيمان والعمل الصالح كان هذا دليلا على حسن حاله أما كون الإنسان وسع عليه في المال أو في الصحة أو في رئاسة مثلا حصلها أو زعامة نالها أو جاه اكتسبه أو نحو ذلك فهذه ليست مقياسا ولا دليلا على مكانة الشخص عند الله لأن الدنيا بما فيها من مال من كثرة ولد من زراعة من تجارة من رئاسه من زعامة إلى آخر ذلك الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني الكفار والمسلمين الأفرار والفجار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره أكبر درجات وأكبر تفضيلة فكون الإنسان مثلا وصي عليه في المال أو وصي عليه في الولد أو وصي عليه في الجاه والمكانة أو الرئاسة أو الزعامة أو غير ذلك هذا دليلا على أنه حبيب عند الله لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب لكن المكان عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بالإيمان والعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا علاقة هنا في هذا الباب بالجاه بالمكانة بالرئاسة بالزعامة بكثرة المال كثرة التجارة كل هذه ليس لها علاقة في هذا الباب فالمكان عند الله وحسن حال العبد إنما هي بإيمانه وعمله الصالح ولهذا يقول السيخ رحمه الله تعالى القرآن الكريم يرشد إلى أن حسن حال الإنسان بإيمانه وعمله الصالح إنما هو بإيمانه وعمله الصالح وذكر من الأدل على ذلك قول الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلزا وما أموالكم يعني مهما كثر مال الإنسان ومهما أيضا كثر أولاده ليست هي بالتي تقربه عند الله زلفى أي تجعل له مكانة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضئة بما عملوا لما أخبر جل وعلا أن الأموال والأولاد لا تقرب ذكر الذي يقرب إلى الله وأنه إنما هو الإيمان والعمل الصالح وهكذا الآت الأخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والدلائل والشواهد على هذا المعنى في القرآن كثيره يرتب التواب والأجر والمكان عند الله عز وجل والزلف لديه يرتب على يرتب جل وعلى ذلك على الإيمان والعمل الصالح والقرآن فيه آيات كثيرة جدا مبدوء بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر جل وعلا بعد ذلك ما يترتب على الإيمان والعمل الصالح من ثمار وآتار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن للمتقين مفازة إن المتقين في جنات ونهر والآية في هذا المعنى كثيرة الثواب والزلفة والقرب عند الله عز وجل ونيل الدرجة والمكانة عنده إنما هو بالإيمان والعمل الصالح ثم في الجانب الآخر من القاعدة يقول رحمه الله تعالى أن القرآن فيه الرد على من يستدل على ذلك بالدعاوى المجرده القرآن فيه الرد على من يستدل على ذلك يعني بحسن الحال حسن حاله ومكانت عند الله بالدعاوى المجردة أو باعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرئاسة وأن ذلك كله من طرق المنحرفين يعني بعض الناس يستدل على حاله وحسنها ومكانت عند الله بدعوة مجردة مثل دعوة اليهود اليهود قالوا نحن أبناء الله واحباؤه هكذا قال نحن أبناء الله وأحباؤه وأيضا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا لن يدخل الجنة إلا من, إلا من كان هودا أو نصارى فالدعوه المجرد سهله على اللسان سهله على اللسان يستطيع الإنسان أن يحرك لسانه بسرعة ويقول أنا حبيب عند الله سهله جدا او يقول أنا يوم القيامة أدخل الجنة هذه الكلمة سهله جدا على اللسان و, و... ويسير على كل انسان لكن الدعاوة المجردة هذه لا تقدم ولا تأخذ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ليس الأمر مجرد أماني ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال والدعاوة إذا لم يقم عليها بينات أهل ادعياء أهل ادعياء وما أرخص هذه الكلمة على ألفنة الناس وخاصة السفله منهم ويكفيك مثالا وشاهدا على ذلك أن إخوان القرد والخنازير. شر عباد الله وأقبحهم وأخصهم يقولون بملء أطواهم نحن أبناء الله وأحباؤه ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا الكلام سهل على اللسان لكن العبرة إنما هي بالحقائق العبرة إنما هي بالحقائق مما سمعته قريبا في زماننا هذا أحد الإخوة زار إحدى الدول الكافرة ويقول سمعت يتردد في الشوارع يقول نحن شعب وحبنا الله هو شعب من الشعوب الكافرة يقول نحن شعب وحبنا الله يتردد دائما على ألفنتهم يقول أحدهم سألت مرة قلت يعني ما, ما البرهان ما البرهان على أنكم شعب, شعب يحبه الله قالوا البرهان أننا كل سنة ناخذ بطولة العالم في كرة القدم ناخذ بطولة العالم فالكلمة سهلة على اللسان يعني ممكن الإنسان عند أي أمر من الأمور يقول يقولنا حبيب عند الله او يحبني الله سهلة جدا لكن العبرة إنما هي بماذا هذا السلف قال كلمه جميله نقلها ابن كثير في تفسيره قال ليس الشان ان تحب ولكن الشان ان تحب واضحه قال ليس الشان ان تحب ولكن الشان ان تحب يعني ليس الشان ان تدعي انك تحب الله لان الدعوه هذه سهله لكن الشان ان يحبك الله الشان كل الشان ان يحبك الله والله سبحانه وتعالى لا يحب عبده بمجرد الدعاوه قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا بد من ايمان اتباع قيام بالاعمال الصالحه تقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه حتى ينال العبد بذلك محبه الله سبحانه وتعالى له ولهذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام يقول في دعائه وهو ثابت عن اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، فالمسألة ليست بمجرد الزعامة، ايضا كون الإنسان حظي بمال كثير في الدنيا، كونه حظي بمال كثير أو حظي برئاسة وزعامة ونحو ذلك هذه ليست مقياساً، ولا دليلا على أنه حبيب إلى الله عز وجل لأن الدنيا رخيصة عند الله وهينة. ومر معنا الآية الكريمة كل نمد هؤلاء وهؤلاء ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سق منها كافر شربه ماء لكن الدنيا هينة على الله ولهذا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب أما الآخرة لا يعطيها الله إلا من يحب ولهذا الأدعياء أدعياء المحبة يتبين لهم يوم القيامة جلية الأمر وحقيقته إذا بعث ما القبور وحصل ما في الصدور يوم لا ينفع عند الله عز وجل إلا من لقي الله بقلب سليم هذا الذي ينفع عند الله عز وجل ان يكون الإنسان مطيعا متبعا ممتثلا منقادا ولا يزكي نفسه مهما جد واجتهد في الأعمال الصالحة لا يزكي نفسه بل يا يؤدي الأعمال ويؤدي القربات وهو وجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجهله أنهم إلى ربهم راجعون ذكر رحمه الله تعالى بعض الشواهد على ذلك التي تبين أن هذا الأمر ليس بمجرد الدعاوى وليس أيضا بمجرد كون الإنسان حظيا برئاسة أو زعامة في الدنيا ولا أيضا كون الإنسان حظي بمال كثير أو تجارة واسعة عريضة كل هذا ليس مقياسا لكون الإنسان حسن الحال أو عظيم المكانة عند الله عز وجل وأن المكان عند الله إنما هي بالإيمان والعمل الصالح قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والستون الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها ثم بعد هذا اذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فذهق الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وايادي سابغة ولنمثل لهذا أمثلا فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اكمل الخلق ايمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون متى نصر الله وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الوالدات وتأثيرها في القلوب ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وفز موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة ولهذا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهذا الوالد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق بمحل وتلاشى لا ينكر ويطلب للآيات تأويلات مخالفه لظاهرها ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته أي يلقي من الشبه ما يعارض اليقين ثم ذكر الحكم العظيم المترتب على هذا الإلقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم وقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء بهذه الحكم التي ذكرها فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر, أكبر غلط ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نفط الآيات الكريمات ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن, ظن عرض في الحال ثم زال ونظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين تجد قلبه ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي اقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسه ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان مراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم ومحل وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا القواص من الخلق قال قال صلى الله عليه وسلم رب السجن أحق إلي مما يدعونني اليه الآية وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأفصروا فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يقوي إلى ركر شديد يعني وهو الله القوي العزيز لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر لأسباب العالية فقال ما قال مع, مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة تتعلق بالأمور العارضة الأمور العارضة أي التي تعرض للإنسان ولا تكون ثابتة عنده لأن ليست من عقيدته ولا من دينه ولا من عمله ولا من الثوابت عنده ولكن تعرض تعرض لإما أمور مزعجة أمور مزعجة أهالته وأقلقته ازعجته فعرض لقلبه أمورا ليست هي من إيمانه الثابت ولا من يقينه الراسخ وإنما هي نوع مثلا من شك القلب أو ألم القلب أو انزعاج القلب أو نحو ذلك. وكذلك الأمور العارضة الناشئه عن الشبهات القوية التي ربما عرضت الإنسان ربما عرضت الإنسان والإنسان عرضة للابتلاء عرضة للابتلاء فما شأن هذه الأمور العارضة؟ يقول رحمه الله تعالى الأمور العارضه التي لا قرار لها الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات او الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول ولكن سرعان ما تضمحل وتزول الإنسان المؤمن المحافظ على إيمانه وعلى طاعة ربه وعنده يقين وثقة بالله احيانا في حياته قد يعرض له أمور مزعجة قوية أو يعرض أيضا له في حياته شبه قوية فتوجد عنده شيء من الاضطراب العارف وانتبه لكلمة عارض الاضطراب العارض سرعان ما يزول إذا رجع إلى إيمانه ويقينه وحجج إيمانه وبراهين دينه زالت تلك الأمور العارضة والانسان قد يبتلى يبتلى بأمور عارضة بعض الناس قد تمكث معه أياما بعضهم قد تمكث معه لحظات لكنها تبقى عارضة وتزول بإذن الله تبارك وتعالى تزول بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور العارضة إذا دافعها الإنسان وكرهاها إذا دافعها الإنسان وكرهاها وتلمس مواطن الإيمان ودلائل القرآن والسنة الطاردة لها لم تضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. خاصة إذا لم يسترسل معها ولم ينمها في نفسه وفي قلبه. وهذا الأمر الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله موضع شكوى كثير من الناس موضع شكوى كثير من الناس كثير من الناس يعرض له, له أشياء تهجم على قلبه فجأة إما بسبب أمر مزعج أو بسبب شبهة قوية وتبقى تشغل قلبه تشغل قلبه هذه وهي في هذا الحد تسمى أمور عارضة يعني ليست شيء ثابت في هذا الشخص وانما وإن هو أمر عارض الأمر العارض الذي يهجم على القلب من غير طلب ويدخل إلى القلب بدون استئذان إذا لم ينميه الإنسان في قلبه ويمكن له في قلبه سرعان ما يزول ولا يضره شيئا بإذن الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ساله الصحابة عن هذه الحال. قال الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة يعني هذا حقا من الإنسان أن يلقي وساوس إذا كان الإنسان ماضي في طريقه وفي إيمانه وفي عبادته لله سبحانه وتعالى ولا يقف عند هذه الأمور العارضة سرعان ما تزول وتذهب وكأنها لم توجد أصلا في قلبه كأنها لم توجد أصلا في قلبه فهذه أمور لا تؤثر وكل إنسان عرضه لذلك. كل إنسان عرض لذلك أن يعرف على قلبه أشياء واردات تهجم على قلبه بدون استئذان فإذا, فإذا كرهها وأبغضها ولم ينمها في قلبه وتعود بالله عز وجل منها وانتهى عن الاسترسال مع تلك الأمور ومضى في إيمانه وفي عبادته لله سبحانه وتعالى لم تضره شيئا والمؤلف رحمه الله ذكر نماذج من هذه الأمور العارضة التي تعرض لكل الناس وعمومة الناس تعرض لهم وذكر النماذج على ذلك لكن الله عز وجل يذهبها عن العبد بيقينه وإيمانه وصلته بالله وتوكله على الله جل وعلا وفي خاتمة القاعدة ذكر من شواهدها قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مغفرون قال يشمل الطائف الذي يعرف في أصل الإيمان والذي يعرف في ايراداته يعني سواء من ذلك الشبهات التي تخدش في العقيدة أو الشبهات التي تخدش في الديانة وهذه أمور تعرض الإنسان هذا وهذا لكن الإنسان إذا تعوذ بالله من الشيطان وتذكر ذكر نفسه بالله بالطلاع الله سبحانه وتعالى عليه زال هذا الأمر العارض عنه بشبهة أو شهوة وبقي على أمره الثابت ودينه وصلته بربه تبارك وتعالى هذه قاعدة مفيدة لأن بعض الناس تعرض عليه مثل هذه الأمور وتزعجه وخاصة إذا استرسل معها بعض الشيء فتتعبه تماما لكن ينبغي علينا أن نعرف أن هذه أمور عارضة تدخل على الإنسان بدون استئذان وأن العبد إذا لم يلتفت إليها وتعوذ بالله منها ومضى في حياته علما وعملا لم تضره شيئا بإذن الله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والستون قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعده الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها قوله تعالى: ولا تسب الذين يدعون من دون الله الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم فلا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاتعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأموراً بها وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهياً عنها وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية والله المحرم. كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب وهذه القاعدة راجع إلى القاعدة الأخرى التي أشار إليها الشيخ رحمه الله وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كانت الوسيله مباحه لكنها تفضي بالعبد الى امر محرم تكون محرمة تكون محرمه فالوسائل لها احكام المقاصد ولهذا جاء القران بمنع الامور المباحه اذا كانت وسيلة مفضية الى امر محرم اذا كانت وسيله مفضيه الى امر محرم فيمنع حينئذ المباح فيمنع حينئذ المباح وذكر من شواهد القرآن ودل إليه على هذه القاعدة قول الله لا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله حدوا بغير علم لا تسب الأصنام مع أن سب الأصنام من حيث هو مباح لكن إذا كان سب الأصنام يفضي إلى سب أولئك لرب العالمين يمنع من هذا المباح يمنع من هذا المباح لكونه يجر إلى أمر عظيم فالمباح إذا جر إلى أمر محرم المباح إذا جر إلى أمر محرم يمنع منه ومن الدلائل على ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يقفين من زينتهن لما كان هذا الأمر المباح للمرأة يفضي إلى الفتنة بها وإلهاب الفتنة في صدور الرجال منعت من ذلك مثله قوله فلا تخضعن بالقول لماذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض فإذا الوسائل لها احكام المقاصد ولهذا جاء القرآن بمنع الأمور المباحة إذا كان فعلها يفضي إلى محرم أو يفضي إلى ترك واجب ومن الامثله على ترك الواجب ما ذكره في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع البيع مباح لكن إذا, إذا اشتغل به الإنسان في هذا الوقت منعه من فعل الواجب الذي أداء صلاة الجمعة فمنع الله من قال دروا أي دعوه فمنع من البيع في هذا الوقت لأن البيع في هذا الوقت والبيع في أصله مباح لكن منع منه في هذا الوقت لأنه يفضي إلى ترك واجب فالمباحث أفضى إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم يمنع منه وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل معي. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والستون من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات وهذه قاعدة جليلة فإن أكثر الناس يقفر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في اصله وقاعدته التي اوجبت صدور ذلك الفعل والقول والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل ولكن لشده الحاجة إليه اوردناه على أسلوب آخر فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيهم لانفسهم عن مقابلة الجاهلين ومذل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدل مع ذلك على حسن اداره الملك وكمال السياسه وحسن النظام وقوله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يدل على حسن الخلق ونزاهه النفس عن الاخلاق الرديلة وعلى سعه عقولهم وقوه حلمهم واحتمالهم ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشة الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة منبها بها إلى العناية بأمرين في باب الاستدلال لمعرفة حسن القول أو الفعل من عدمه وذلك بأن ينظر إلى القول نفسه وإلى من صدر منه القول لأن كل من الجانبين له فائدته في الاستدلال في هذا الجانب وذكر رحمه الله أن من الناس من يقصر نظره على القول مجردا بقطع النظر عن من صدر منه لكن إذا نظر الإنسان إلى القول وقائله والفعل وفاعله فإن بمجموع هذين النظرين يخرج الإنسان بالحكم اللائق المناسب في هذا الباب أول الله تعالى يمشون على الأرض هؤلاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الكلمة وهي قول سلاما في هذا المقام عظيمه لكن أيضا إذا نظرت إلى القائلين لهذه الكلمة تجد أنها صادرة عن وقار هؤلاء وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل. فإذا نظرت هذين النظرين خرجت بأوصاف أتم وأحكام أسد في حق صاحب القول أو صاحب الفعل فجاء يعني الشيخ هنا يقرر أن الأجمل والأسد في الحكم أن يكون مبنيا على النظرين النظر إلى قول الفعل من جهة والنظر إلى القائل أو الفاعل من جهة أخرى ومثل على ذلك فيما يتعلق بجوانب الخير وأهله وايضا في جوانب الشر وأهله لما ذكر عن المشركين وقتلهم اولادهم ب بغير علم خشيه املاق اذا قال لماذا تقتلون قال خشيه املاق اذا نظرت الى هذه الكلمه ويقول خشيه املاق سيئه وإذا نظرت ايضا في حال هؤلاء تجد حال هؤلاء قائمة على الهلع وعلى سوء الظن بالله وعدم الثقة بكفايته إلى غير ذلك من الأمور التي تعرف من حال هؤلاء ففي هذا الباب يجمل النظر إلى الجانبين إلى الأقوال والأفعال من جهة وإلى القائلين والفاعلين من جهة أخرى كتاب القواعد الحسان للمؤلف رحمه الله له نسختان خطيتان في هذا الموضع في النسخه الأخرى الخطيه للقواعد الحسان أثبت الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى غير هذه القاعدة وهذه القاعدة كما أشار الشيخ رحمه الله مر نظيرها ولكنه أتى بها هنا لأهميتها ولاتاياقها بقالب آخر لكن في النسخه الأخرى من القواعد الحسان أثبت قاعدة أخرى مفيده غير هذه القاعدة وهي أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعباده وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق واجملها وأفضلها واوجبها وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده الصلاح وبفقده الشر والفساد وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينه وبين من لم يتصف به ويقال له توحيد الإلهية باعتبار أن الله ذو الألوهية وأن الألوهية وصفه الدال, الدال عليها الاسم العظيم وهو الله وهو وهي جميع صفات الكمال ويقال له توحيد العبادة باعتبار وقف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى وتحقيقها في العبد أن يكون عارفا بربه مخلصا له جميع عباداته محققا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والسلامة من كل بدعة وضلالة وبموالاة أهله ومعاداة ضدهم وهذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد قرره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وذكر من تقريره وتفاصيله وتحقيقه ونفي كل ما يضاده ما لا يوجد في كتاب غيره بل كتابه المذكور لا يخرج عنه والقرآن يقرره بطرق متنوعة وقد تقدم في أول هذه القواعد شيء من ذلك وقد ذكرنا في التفسير ثمانية طرق كلية في تقرير هذا الأصل وصورة ما ذكرناه على قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية بعدما ذكرنا تفسيرها والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور أحدها بل أعظمها تدبر أسماء الرب وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية والأقروية فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتاله له وحده لا شريك له الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجله ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلها وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا تنصر من عبدها ولا تنفعه بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سوى السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه وهو أعظم ما فيها السابع أن خواص الخلق الذين هم اكمل الخليقة أخلاقا وعقولا وعلما ورأيا واصابه وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك الثامن ما أقامه من الأدلة الافقيه والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقته فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو قد ابداها في كتابه وأعادها بطرق وأساليب متنوعة إلى آخر ما ذكرنا هناك وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره لهم بنحو مما ذكرنا من هذه الأدلة هذه القاعدة عظيمة جدا ويتتعلق بأعظم الأمور على الإطلاق وأجلها هو توحيد الله جل على توحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة توحيد الألوهية باعتبار اضافته إلى الله عز وجل وإلى الإله وأنه خاص بالله عز وجل وتوحيد العبادة باعتبار أنه فعل العبد الذي يجب أن يخلصه لله ويقال له أيضا توحيد الإرادة وتوحيد النية وتوحيد القصد والطلب وله أسماء عديدة باعتبار أوصافه والأحوال المتعلقة به وأعظم الأمور وأجلها على الإطلاق وأشار رحمه الله تعالى إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله وأنه أعظم ما ألف في هذا الباب ومن يتأمل المؤلفات التي ألفت في توحيد العبادة يجد أن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله هو أجلها وأنفعها وقد وفقه الله عز وجل لحسن تصنيف هذا الكتاب وجمع موضوعاته ولم جوانبه وجمع تواهده ودلائله ما لا تجده في كتاب آخر وشرح شروحات كثيرة واعتنى به العلماء عنايه فائقه ومن اعتنوا به الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في كتاب عظيم له سماه القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد وهو كتاب مختصر لكنه كبير الفائدة عظيم المنفعه و ذكر الشيخ رحمه الله طريقه القرآن في تقرير هذا التوحيد وكان رحمه الله كتب في تفسيره عند قول الله جل وعلا من سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله كلاما نفيسا بين من خلال طريقة القرآن في تقرير هذا التوحيد ونقل ذلك في هذه القاعدة هو كلام واضح ظاهر بين نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والستون يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم وأن المجهول لا يعارض المتيقن ونحوها من العبارات وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالأمور المحكمه المعلومه يتعين أن يرجع إلي أن يرجع إليها أن يرجع إليها الأمور المشتبهه المضنونة وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القذف في إخوانهم المؤمنين لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفتهم خيرا وقالوا هذا إفر مبين فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موتا فضراءه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذا لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من اولي العزم فيحذر الله هذه الأمة أن يسلك مسلك من آذا موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة أن القرآن يرشد إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات إذا عرض الإنسان شبهه أو عرض له وهم فينبغي أن يرجع في ذلك إلى اليقين. يرجع في ذلك إلى اليقين. قد قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات. فسمى جل على المحكم أم للكتاب والأم هو الأصل والمرجع. فالذي ينبغي على الإنسان في مثل هذا الباب. أن الأمور الموهومة والأمور المتشكت فيها يعيدها إلى الأمور اليقينية الأمور الثابتة و وذكر رحمه الله تعبير بعضه للعلم عن هذه القاعدة بقولهم الموهوم لا يدفع المعلوم والمجهول لا يعارض المتيقن لأن الأصل في هذا الباب الرجوع إلى الأمور المتيقنه والأمور المعلومة الثابتة لدى العبد. أما الشبهات العارضة والأمور المتوهمة والأشياء المتخيلة هذه لا يبنى عليها وإنما يكون المعول والبناء على الأمور البينة الثابتة وذكر رحمه الله تعالى من الأمثل على ذلك قال وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين لولا لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمن الذي يدفع السيئات وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولهذا أيضا يقال الأصل في أهل الإيمان السلامة الأصل في أهل الإيمان السلامة فلا يضاف إليهم شيئا لا يليق بهم ولا يضاب لاحد من أفرادهم شيئا لا يليق بهم إلا إذا كان متيقنا وإلا يبقى الإنسان على يبقى المسلم على الأصل وهو السلامة ولا يعدل عن هذا الأصل المتيقن إلا بيقين أما بمجرد التوهم والظن والشتج فالظن لا يغني من الحق شيئا فالظن لا يغني من الحق شيئا أيضا ما ذكره في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص تبرئه من كل عيب ونقص فأرشد بطولة وكان عند الله وجيها إلى اعتبار هذا الأمر كما أن أيضا اعتبار إيمان المؤمن وصلته بالله دافعا عنه من أن يلصق به أو يوصف بصفات لا تليق به. فالأصل أن يبقى المؤمن موصوفا بالصفات الخير لا يوصف بالصفات غير اللائقة إلا إذا وجد يقين أما بمجرد الشك أو الظن فلا يجوز أن يبنى على ذلك وصفا للمسلم بأوصاف لا تليق به. قال يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق. عند ورود الشبهات والتوهمات والشبهات والتوهمات لا يصار إليها ولا يخرج بها الإنسان عن أصله من حيث أن الأصل السلامة والبراءة فلا فلا يخرج بالانسان عن أصله بناء على توهمات أو سكوكات أو شبهات لا تغني من الحق شيئا. ونتفي بهذا والعلم عند الله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله خيرا وبارك الله فيكم. ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق